ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مالي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله, لكم لكم لكم الله ورسوله, ورسوله فقد افاز شردا عظيما اما باحد فان ارقص الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من النار سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام اليم احبتي هي بالله هيا لنا نسترد الظهر ونستنقص الزمان لتحدثنا تلك الايام والليالي عما فيها من ابتلاءات ودوام حدثتني تلك الليالي انها حملة حملا طويلا ثم استبدت بها الى ميدان السحيين ثم ولدت ذلك الذينين الذي قال حمده لكن الولادة كانت في صريح ثلاث من أثناء وتناصرت فيها الأشلاك فقلوا بالله عليك أيها الليالي حدثيني حديثا لا إنسان عزى ان يكون لي في ذلك عمران فقال السبيل على ما صافته من الام المطاف النبي قال ارشب اذا طاف الامر شكع واذا تجد الحب انقطع واذا قال ظلام الليل فجر الفجر وقطع لكل عله شفاء ولكل داء دواء بعد العصر ظل وماء وبعد الفحش ضيف ونعماء فينزل طيب المحبوسين في زناديه المتجبرين وسيغضب فضل الجلادين الذين طالما اذوا به عباد الله المؤمنين ستغسل دموع اليتامى وستاخذ طرفات الايامى وستاخذ الناس زكالى هل رايت صغيرا في الفضل ابدا هل رايت محبوسا ابدا فرمدا ابدا لان هناك احد فرض فمدا ليس الالم مظلوم على الدوام قد يكون الالم فيه خير عظيم فهذا سيد المهتدين طرد للمركب فاقام زوجه عجلت لها الارض والبشريه وهذا الجنس القي في الجنس وابتلي بنعمه اخوته العزيز ثم مكن الله له فقالت عني على خزائن الارض اني حبيب عليم ومن زينه رجلا فيخرج من الدين علم الجنه والسرخسي يوضع في ذيل المعصله فيقرئ الهمه السينه مجلدا في دفتر ويجلس احمد بن حمد فينصره الهامه في دنيا ويقع الاسير فيصنف اعظم مصنفات علم الفقه كان للصول والنهايه في غريده اصفر وايضا مالك من الرهي بالحمى ومرض الموت فيرقب تصيبه من اعظم مظاهر اجتماع اجساد الدوله العربيه فليس الالم مذموما على الدوام فعسى ان تكره شيئا ووضعوا حتى حسبتني المصائب والفتن ان الله انعم على العباد بنعم عظيم لا تعد ولا تحصى ولما أمر العباد ان يعود النعم في موضعته الكامل في سوره النحو وفي سوره ابراهيم لم يقل انك عدتم نعم الله لا تذكورا انما قال وانك عدتم نعمه الله لا تذكورا في والاخره مبتلعه لكننا ننتبه بذلك الاعجاز المصري في القران ان النعمه الواحده في ذاتها نعم عظيمه ومن اعظم هذه النعم التي علم المسلمون عاما والنظريون خاصه في هذه الايام نعمه الامن والامان هذه النعمه العظيمه التي اشبهها انا شخصيا بانها مصدر جميع النعم انت لا تستطيع ان تجد حلاوه تذوق النعمه الا لنعمه الامن فاذا كنت جائعا لا تجد للطعام طعما ولا حلاوه وانت صائب ولو كنت تقضي وفرك مع اهلك وانت صائف لا تشعر بلذه الصبر وفرك فيا لها من نعمه عظيمه فتش كثير من المسلمين في هذه الايام بسليمه نعمه الامن والامام الذي اضاف القران والسنه في ذكرها ويحكي ان تعلم ان الله نضح مدح الجنه بالامن في باولوك فيه جزاء خرافيه قال عنها ان المتقين في منظر وقال عنها يدعون فيها بكل جاكيات الألمين وقال عنها أنها ضمن الأمن والأمان ودخلوها للسلال الألمين لا ينكون فيها نظر وهم الغربات أمينون وبين أن قبل الأمن في الجنة أعظم الأمن يوم الثيانة قال تعالى ومثل فزع يومئذ الأمم وبين العذاب ان العباده يحتاجون الامن والامان فكان سيد الانياء والمرسلين اذا راه الى نفسه قال اللهم ائلنا الله علينا بالامن والامان والسلامه والاستقرار وكان يدعو ويقول اللهم انظر عوراتي وامن روعاتي وبين ان الخليل مع نعمة الألب عظيم فقال كنا في الماء الزمزي من أبطى حميل آلنا في سلبه ينزل جهود يوم معافى في ببنه فقد شيد الزمزي ملكتني يا ربنا بلقمة عجل وبعافية وبأمانه تكن ملك قلوب الدنيا وبينا لعباده ان الكل يحتاج الامن لكن من اين ياتي الامن كيف تتحصل على الامن وحاجتك للامن عامه لكن تشتد الحاجه الى الامن في ثلاث مواضع من حياتك قال الله عز وجل على لسان يحيى وعلى لسان ينسى وسلام علي يوم ويوم ويوم رضي ويوم رضي ويوم, ويوم وقال على الشيء إيسى بالآله والله لأنه فوق الجاس إذن يحيى وبيعينا عاد لا شخاوه بعدها ابدا او ان تسمع صوت نقله حزينه من ملكي ثم صورته في ارفع وهو يقول لك الصراط الذي خلق ظلوم ماء الشح والورم الذي خلق ظلوم صحه ارجل يا عبد الله بغضب من الله وفقه. فيمثل قلب رحيما ويأتها. والسلام علينا يوم منه. ويوم أموه. ويوم أموه. في يوم الهوض يوم الخوف الشديد والخزأ الشديد الذي يلزم السنة قل العظم من الرسل. بل يدعو الملائكة في وجاء رفضه والملك فضى وفضى. قال ابن عبد عزيز قال له محمد ولو كان معك عمل الف نبي ما ظلمت انك سمي. يوم يجمع الله فيقول ماذا اذبتم? قالوا كل العزم من الرسل يتبراون ويقولون نفسي نفي فالامن حقيقة في ذلك اليوم من جاء بحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ الالهون اولياء الله على من يجرم من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يبتغون الا سبع الناس اولئك لا خوف عليهم ولا ويعتدونهم وبين البلاد والوفاه كيف احصل على العقل عندنا كتاب اعظم كتاب فداوا ممنصبات حقوق الانسان وفلان وفلان ممن عندهم في قرات الحقوق وفي كتف وفي كتف وتعالوا الى قضية لأنه في, في القرآن كيف عالجها رب العباد في آية واحدة في سوره الانعام تلك الصوره التي نزل معها سبعون الف مدى وعد ذلك رفض الانعام يا ابن يا ابن لا يستطيع ان نقرض الانعام ورقم محتفعة لنساء من عاطن وجلال يرويها الى اخرها وفي سنايا الصورة يقول الله عز وجل على لسان خليل إبراهيم فاي الفريقين أحبت بالأمن؟ إن كنت تعلمون الذين آمنوا ولم يجدوا ايمانهم كل اولئك لهم الأمن وهمهم إن ذات الطبيب والكلام في ذلك الآية طويل ليس كثيراً جيداً قسم أقسم العلاج إلى الزآة الشهوه الاولى هو من له الامن التام والهدايه التامه في الدنيا والاخره وهذا الذي جمع بين التوحيد والإيمان ولم يتلبس باي نوع من انواع الكل السلام وفريق يحرم الأمن والهدايه في الدنيا والاخره وهذا الذي وقع في الشرك كما بفضل صحابته. ليس بالذات انما ذاك الشرك الم تسمعوا قول العدنان يا بني لا تشرك بالله لله ان الشرك لطف العظيم وبينهما على قدر تحصيلك من التوحيد والايمان تنال من الاخر وعلى قدر نقص قلبك من التوحيد والايمان تنال من الخوف فالعاصي خائف والمجتبي عامل المجتبي عامل وما في وسط الثقافه الخليل في وسط رايت ان اضحاه لن يذهب في غزوه الامن عندما اتقوا الله وتضرعوا اليه اذ يغشيكم أم المعاد امنتم مع انهم في وسط القتال الا ان الامن يسبب في قلوبهم فتندلق قلوبه الغمانية ان لم تكون خالكا انما إنا معي رب اما الذي ليس في حال فلو كان في وسطه أقوى الجميع العيدة وعدد وهيضان إلا أنه خالق لماذا؟ لأن موتنا والمقاطع انت لا تستطيع مهما كنت اكبر من العالم. ان تضع الامن في قلب الا اذا وضعه لك رب العذاب. ولم يضعه لك رب العذاب الا اذا فرفع اليه. فلما الله على العذاب وعلى اهل مكة فقاصة. فقال فليأبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه في الجوع. وآمنهم من خوف. وقال ضرب مثلا لمكة ايضا. وضرب الله مثلا قوية كانت آلة مطمئنه يأتيها للسرعة رفدا من كل مكان. فكفرت في الله. فأزاقها الله لباس الجوع وضوص لباس. كأن الجوع والخوف اصبح لباس تسعر به. لباس الذل والخوف مما كانوا يسمونه وقالوا مثلا قديما اعترف كما اعتذر اهلنا عن عدم قيام الشريعه هل تعدينا الحدود يعني ايه تتقطع والناس كلها ايه وكل الناس ده وكل العربيات ده احنا خايفين ان امريكا كيف المستقبليه بالصفات دي لو خايفين على عدل موافقتنا على كل ما يحدث. لكن لماذا تخوصنا الناس؟ لماذا تخوصنا الناس؟ هل سرع الله عز وجائز تخوص الناس؟ أبدا. أنت لن تصعب بالأني إلا في ظل الله. فقال كفار مسحك. يا محمد إلا جاء له جاء معك ومقرره من أرضه. هل سرع ظلم القاتل كان المخصول وليه يرى يا بجوار الكعبه الكعب أنتم بعد أن عند السايع الهدى الذي جاءكم على لسان محمد يا ناكم كيف هذا وضرب لهم الخمر في صورة الخمر يفيد لهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمن من خلال صورة الخمر. قصة طويلة في اول السوره وقصه قصيره في اخر السوره لتبين لهم اين يكون الامن واين يكون الخوف القصه الاولى قصه موسى مع فرعون ذلك الفرعون الذي طغى وطغى واخذ برقاب الناس وهو يترقب رجلا تكون نهايته على يده. يجلس في عرينه يقصد من كل أحد يقصر الأفضار يفتح النساء وإذا الدنيا عادة وجده منظمت الأكواب يتحدى في عون تحديا جدرا بأن يدخل الذي على يده نهايته ليوضى دنيته ويقتحم به قلب ويده فتقول قره عين لي ولك لا تقتلوه ليس قره عين لك انما قره عين لي ولك لا ليس لك قره عين ويربى في قصره لتكون نهايته على يده مع زوجتها الظمان ان فرهن على في الارض ونريد ان نمن على الذي مخلوق في الارض ونجعلهم ماء ونجعلهم الوريثين ونريد ان وهامان وهامات والذين دعوا امانا ما كان يظنون فبين لأهل مكتب ان الامن لا يكون الا في جوار الله فمن كان في جوار الله هو الامن ولو فقد من كل اسماء القوه ومن لم يكن في جوار الله فليس الخائن فهو الخائن ولو كانت معه القوه الدنيا كلها وفي آخر الصورة يبين لهم قيمه الحسديه قيمه لله من معه الايمان فهو اعلى رجل ومن تجتمع ايمان فليس له قيمه من خلال قصه قارون قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليل لنا ليس ما خزي قارون انه لصحاب عظيم قال الذين اوتوا العلم ويتكن ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الظالمون وكان فيما يسرعون وقارون هذا ختب به وهذا اغرق بجهده وزياد ان ما يصيبنا اننا جزدت الرومية اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتكم بفجأة قلتم ان هذا قلوا لأيدي امهلكم وما اصابكم من مصيبة فلما كثبت ايديكم ويعبدوا عن كثير لابد ان نختلف اننا اخطانا في حق الله ولنا تتاوز الهدوش لا أقول لكم بآل الإيمان وآل القرآن لما يقولوا على العموم وأنا أزل الطرق وامرأة الطرق والطجر والصناف الطريق من جدة ما يُعرض علي للنساة كنت لا أردت ان أذكر ولو صورة منه لكنني أريد أن أذكر حتى نعترف أن الله ليس بظالم حساه عن الكل، حديث طيب مسلم. اذكر حديث كان الشاب الذي كان ابو ادريس الخولاني عندما يذكر ذلك الحديث يجثو على ركبتيه من شده الفرح لله يا عبادي اني حرمت كل على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وحديث معي محمد بن احمد اسمعوا مني الا لا تظلم ظلمًا اسمعوا مني لا تظلم قط مرة ظننا انفسنا كثيرا قل لي لي مشكله فجاه تمارس الغراء مع ابيها من غير سكن ولا مبصره والله لو حدثت بذلك عن بني اسرائيل لضربت كفا لكفه وقلت اتقوا الله يا عباد الله وي في بيت ابيها كانها زوجة. ولما قيل لها قالت لسانها لم اجدها لقد انتصر الصدق وانتصر بالفواحش والمنكرات حتى صفع الخيل الكيل واصبحت الايام والليالي تحمل حملا كبيرا ثم ولدته عياده قيصريه كم حفظت انا شخصيا اولئك والله قلت لهم من قوات قلت لهم اتقوا الله لو غفل عليكم رب العباد لن يتفكوا حتى ان يدي يديك. من عاد لي وليا فقد آذنته من الأرض. من عاد لي فقد آذنته من الأرض. انا الله اذا اصيد قضبت واذا قضبت لعن واذا العنف لعنك يتملق السارع من الولد عاصلة الظلم والغيما. الظلم والبغي والعقوة معذر الله لصاحبها في الدنيا قبل الاخره قال تحمل بن سعيد ما هي شيئا قصد. هيبتي لرجل قد لم تهب. ليس له ناصل الا الله. قال ابن عبد العزيز اخوف ما اخاف ان اظلم رجلا ليس له محن يعوي اليه الا الله. صيبونات. لما وصل الى بغداد. سأل عن افقى رجل اسم زين الدين ابو رسل الخرافي. اعلم افقى رجل يتنوه. فذهب اليه وهو يركب الفرس. فلما رآه صيبونات وضع يده على كذبه. بر الشيخ وضع يده على كتف طيولا قال فظننت انه ان لم يطع يرفع يده يلي وظننت ان السماء تنطبق على الارض وانا بينهما فقلت له يا شيخ لماذا لم تأمر امراءكم بالعزل قال امرناهم ولكنهم لم ياتلوا فصدرت عليهم قال بين الشيخ الله اكبر ملحت الارض مشاركها ونظريها احمد بن الغيور لما بدات الظلم كتب له رجل قبعه وقال له يا ابن ملكتم ملحتم فاصرتم وصغرتم فقهرتم وجبيتم الارزاق فملاتم فاعلم انه محال ان يموت المظلوم ويبقى الظالم. واعلم ان في هذا الليل نافذه ودعوة المظلوم مرتفعة. ترتفع من قلوب اوجعتموها. واسباب جوعتموها. واجداد عريتموها فاضعلوا ما شئتم فانا صبرون. وجوروا فإن فانا بالله مستكبرون وظلموا فانا بالله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا اي منصبه ينقلبون فكاد ورجع عاقبه المعاصي وخيمه عاقبه التصريف بالحدود وخيمه عاقبه الكل وخيمه حاشا اليه ان يظلم العباد ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير اما سنع الظالمون مناجي ربهم وهو يقول عليهم وتلك القرى اهلكناهم لما ظلم اما انصركهم فاعفه وكذلك اغش ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه اما صوفهم وفصم ارى عزائمهم وكم قصمنا من قبله كانت ظالمه اما فصر صدورهم وحصن امالهم وكم من بحر معصله وقصر نشيد اما صوفهم وكل من اخذنا لذلك اسال الله عز وجل ان يرفع عني وعنكم البلاء وان يدعى هذا الثلاث آلنا من حيث المنزاك رضي المسلمين أقول خوفي هذا وأستغفتني الحمد لله وكفر وكفر على عباده الذي نصف أنه صحيح حدثتني أن ليست في أشواء إننا هي القرم القلب وتضمن الدم وتنفي العرض وتخرج حرارة الدعاء والأسلح القاضي وطرق إعباد ربهم يقع تحت قهر يجلي يهد تحت قطران عدده ويحلم إذنين أنهم بقرار ضعفاتهم فنبوه لا يضني عنه شيء وانه لا حول ولا قوه الا بك فيحمل في الامير الصادقه ويتطاقت الدموع الصادقه ويقيم الناس الليالي ويصلون ويسرون الى المزاد يتضرعون الى ربهم لولا مصائب الدنيا لو ان يوم زياده مزدلين ليس لتقيما لان عند البلاء نعم وبخاء مصيبه كما عونا عليك وتسر منا فابتليناك للمصائب ترجع الينا برك لك يا ابن ادم في حاجه داومت فيها صرع باب السيده البلاء يجمع بين وبينك والعافيه تجمع بينك وبين حدثت حسبت المقال ان تلك الابتلاءات في الايام التي انقلبت اظهرت معاذ الناس واظهرت هممهم فمن الناس من همه ان يذبح هو زوجته واولاده ومن الناس من همه ان يذبح هو زوجته واولاده وتختلف الدنيا ومن الناس من يتصبر على ألم الجوع وظلط العين يقضى الصرق وينعب الناس بالخير. هذه اعلى هدفة ان يهتم بالخطاء مصالح الناس ان يؤمن الناس فيه الجهن. ان يفعل بقضاء مصالح ويزم الهدف على قصده. ويقول يا اولادي حسنا لنكون مدجان ولا نبوض. نكون ازحاب. نكون اشو جبن. اشو عاسد. نكون قم. لا بد من شده لا بد من الشداء حتى لو الانبياء يبطلوا السنه فخرج منها خائفا ولم يبطلوا الناس من الخوف والجوع ومسح من اموال الثمرات هو تطبيق الشارع لدخولك لابد من الصلاه العلماء الان الفرص في ملعبهم الذي يثقون بهم وانا مؤاخذ ذلك لازم نلاف قطه انا لا اقول انها سوف لا تبتدر الكلام مره اخرى لكن على يقين من ان هذه المرحله هي المرحله في وتوفر في في التي سوف تذكر توظيف الشريعه وسوف تذكر هذه العدوى في جميع العلاج التي اعتماها الطلاب لسوف ترجع خلاف طراشك كما ذكر الذي ظلم فانت يا اخي فاسم العمق او الجدر فاسخيت او الجدر فاسهمت بصمت ان كان همك لا تدخله فقيمتك نسخده تسحر وفور. فك الحزام على وسطه. واعلم ان في هذه الابتلاءات خير عظيم سوف ياتي خير عظيم واللذة دون محال ما كنا نحلم ابدا بواحد من الالم الذي اؤمن من تنطق هذا انه لا سوف يحاكم و تقدم ما قضنا لكي الا وراء ابتلاءات من البحن تاتي منه. ومن الفلا تاتي العصايا فضل واكتسر حتى المصائب المصائف التي النيا رئيسة ما لن يتوني شيئا اعظم ان يحضر مرضى المغرينين تذكر لن يتوني شيئا قال الله ما انت كنت جدان يمكنك عسل ايه عشان دنيا وجدتها الان حقيقة لن يتوني شيئا قال الله انت كنت انت كنت اقول لك على البيض عب فما كنت يعني في الدنيا ليه في ما كنت بحقر الفجر؟ ما كنتش بكتب صحص الوقتين الهيه؟ ليه ما هنفط طحول ما انت عرفت أباها رخيصه؟ تافعة؟ هل انت الان انه الآن أنه رضيك صحص يكتب؟ انتبه حتى تكني المصائف والاجتلاعات أن هذه الدنيا لا يدوم على حالها شان وأن الله وجل كل يوم موصلتها وأن النعم يجبوا أبدا وأن التاريخ قط علينا سفة انه في صفة عين وانتباهها يغير الله من حالة الأحادي المعددين هذا رجل الذي عاش عيشه لم يطل إليها خيال الشعراء، الذي كان يطلق كثورة في مجدد. الذي كان اصفه بالجواري والغناء والمعاج فالخلوم كان امرا على الاندلس عاش كما يريد. ما الذي حدث? دخل اقوله. فاستجد بيوتب الانزلس سلطان النظر. فأتى ايه الانزلس فهذا مرهوم واحداؤه عن الانزلس. فاقرارهم اعتبت للعبدالله. الذي اشتعى الزوجات دي جونا أن تنشى حاجاته في السنة فهمت إياه شهواتي وطراهين عدديني مجديني نعملش على حديث ايه مجددك عبداليا؟ جاء بالصراب من الحجادة وعجله في النسك والقرس اعظم أعثر الاندلس من اندلس وعجله الموه وعجمه في صراب فقافينه يحجي عنبر ونسك وزد والجوال يغني من انا اقول لك حتى تعلم مدى النعيم الذي كان يريده. فنظر الى خميس الشديد وكانك الاسد. نظر الى خصوره والى دوره ومساء الثابت ايام هجم عليه وادعى ان اهل الاندلسهم امروه بذلك ثم اثر هو وزوجته واولاده ثم فكرت اصل الزجا والاولاد واصلهم الى في لأولاده. اولاده, أولاده كانوا. جصاد مكمة العيش. لان ينسجوا النسج للمسلمين وجعلوا يقول اناه يوم العيد بثياب الليل مصطحه فراه احد الشعراء فقال لهن فيما مضى كنت للاعياد مسرورا فجاءك العيد في اغماد ماثورا ترى بناتك يخزن للناس لا يملكن تصليرا وقد فردن نحوك يسللن خاشعه ابصارهن عسيرات مكاثيرا واقدامهن حافيه كانهن لم تضبط جدا ولا تغير وذهبت ذلك في الاحصاء الذين كانوا من اغنى الناس بعاد الرشيد في, في معظم واحده حول الله خلف الرشيد عليهم واصيبوا على يدي اقرب صاحب لهم فاصرهم ما بين عشية الاورحاب تجن الشباب تجن الاباء في السجون اخذ الاطفال والنساء حدث عليهم القيود انقلب كل ذلك الاباء والفخامه وكل ذلك المش والنعيم ورمض العيش في لحظة ويقول يحيى ابن خالد الضرمان وقدنا لقده دعصر. وظل في السجن سبع سنوات ليس عندهم اخباد يقصر به خعره شرقه. ولا يقصر به اضافره. وظل في هذا العذاب فقال رجل ليحيى الا ترى من رفع بناك? قال نعم. دعوة منظوم صرت بالليل غفدنا عنها ولن يخفر الله عنها. دعوة المنزول كفا كيل العليف الحسين كم بين الثرى والعرش قال دعوة المنزول بين الثرى والعرش دعوة المنزول لأسوأ يقول الله لأنك منك ولو ما فهل كان محب الشهوات وهل انتمر في المنزات ابدا اخذوا في رخضة امصق رايات الكتاب فلولا ان جاءهم كاسنا تضرعوا ولكن اخذت قلوبهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ضغتا. فإذا هم يبلسون فقطع ذات القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حدثت بالمصائب والابتلاءات انه الاسد الشديد معظم الدعاء اذا رحم ربي لن يتخذ موقفا حازما والذي عالج القضيه عالج فرسا من اطرافها وانا اضل مدخلا لذلك هؤلاء المتدرجات الى بني التحريم وهؤلاء الذين أصحاب الجنه وربما لم يصلوا وصلت لي الى هذا الحد ونحن خادعون في المسجد انتم في الكلمة عبد المصالح انا رب الابن وللبيت رب يحميه انا كلمة هذه كلمة كلها تنفية. فيما قبل محمد صلى الله عليه وسلم الله يتولى نهايه الحرب. وقال الذين كفروا يرهدهم لنخرجنكم من ارضنا او يتعوذن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنريدن ربهم. ربنا فيما ما قبل ولنبدو أن ولو شاء الله لنقصر منكم ولكن يبدو بعضكم لمعض انت ربكم الله يصركم انت ربكم نبت نجفة صفية دور انت عجب بنا نجفة نجفة دور اين الشواجه اين مطالب المتجمين ونحن لنا قيل ابدا عن عشر ما اليوم منه اين مطالبنا لابد ان نقصر انفسنا وليكن لما واش وهذه خطة ذهبية ربنا فعوض ربنا يختار الناس الاجتسمين كما يقول لو الاجتسمين رب البلد ولا خلوة الانسان عندهم صراخ عندهم صخرة عندهم, عندهم واحد يدير إدارة الدوله مع أي دوله ما كتب رحمت واحد يضمن الأمن المصار في في بلدنا عندهم الكنيس. هم اصلا الا ما رحم ربك ما فكرواش الغلبه اصلا يعني حتى ما عندوش نيه يا اخي استحضر نيه استحضر نيه صنعها ان لنا فالنصب بالنظام النظام وأنا وانا على هذا المنبر حتى تصل عبر الشبكه العنفيه اننا ضد التخريب وضد التدمير والجميع يعلم من الذي خطر ولامرنا هذه معروفة جدا، وأنا قابلت في التنائي نصي خرجنا الشيء وقال فيه اللي ونحن قبلنا هؤلاء فهذه الكروس يلعبون بها لأجل أن يخوضوا الناس حتى يدرسوا نحن نضط أن السعيد حضر سولة حتى ضادوا حتى ضادوا هو ضادوا فهو يدرسوا فهم إنهم يدرسوا عليه خير يبني آدم نحن لا نحن الغروري على الهاتف الصف او الغروري على الهاتف يعني فتح باب الجناع من قد هاتف دل يؤكي بيطرح من مجد لكن هذه الدماء ما في الوريقة في دمي هؤلاء موت مسلم اجلس من هاتف الكعبة انا بكيت كثيرا ويعلم الله ساجل على غوية هؤلاء جمحة ويا الموجه هين في الياسهم؟ هين فانا غوية من هذا المكان الجميع ان يتوبوا ويستخفروا من الله اولا فالله ما نزل بلاء الى جذب ولا رمع الى جذب ثم على الاخوه الدعاء واندى المساجد ان ينوم في القيام ودعاء وقضاء صالح المسلمين ثم ينظروا فقاهم ويطلب كبار العنالي الثلاثية على وجه جميع رب النصر وليقوم لهم انتم على الحل والاب انتم الذين تستطيعون ان توقفوا انتجارة في كلها. انتم تستطيعون ان تستطيعون عن نصف باب كتن. وانت من الحظ الهدية. مساء. علماء السياء اولياء. هم اللي حدوا كده امطلقوا. ما تستطيعون اجاب الهداء. امطلقوا وهم للجساء عن هذا الشعب هذا صحيح. اوصيكم الله في اهل الناس. دات مرات. في عدد الناس صحيحة. في مصر قد يومها في الاهلاف الاكبر خيرا في الارض تفتحون بلدا تتمى مصر فيها الارض وغيرا ونصيق بهل. او حاجة ابن عديد جلا. ولكن مصراني كمان. له حق علينا. نحن لا نضع الثاني قد رفض ان يمتع النفطي. ست علي قال لا حيث ان يماخذ سبري فطر الدم غاية. اول ما يوم القيامة الدماء. دماء السهلة. فهؤلاء الاخوة لابدان ينصروا بطاق ويأخذوا مطالبهم. ومن مطالب عراضيخ الوحن. اولا تأمين هؤلاء المطالبين. دان يبقوا من الجمهورين. سالينين. لا يطموهم احد. ثم هؤلاء النجوم. بدفع سله الكاملة. لكل من قتل. ثم أولادي الضماني يومًا هذه الاخوه التي غيرت عن ورود ونحن لا نريد مثل الضوء لكننا لا نريد أن يصطعنا أحدنا احد على قفلنا لأننا أرجعنا للإجراء والناس العدد للإجراء لنه تقول وأنا أريد أن تحق الإجراء وأن تنظر وأن يأتي عادل للإجراء والاستقرار وأن يعيش الناس النور وأن يصمم خلع الله على الشركين خذوا هل يسلموا في بلدنا لكن واحده واحده وان, يعني نفسي وأن يعملوا مسلموا الجهل وان يعاملوا معامله انسانيه الى غير ذلك من الأمور على أنتم انتم اكبر مني عبد الظلام ونحن لا نريد لاحد ان يدلنا والله لا معصي الله فيما اعطاك ولا نفصل الله من الناس معصيه جدل من غربه بوت تدري الالم فقد غلب انخاد من قوم فقال له اتركوا المحقفات طيبه بالمرتين هي ضر لا عليك والمفروض فقد صرحت الله ان يغفر عنه طالبت صراحا فقال له احد الناس خرج صفا وجل لا يمكنك في من حفاظ الدنيا اعطيه العصا والاموال فساعله هني يرجى له دري يضحك لنا حكاته لا اقول انه ضرر تكون هاي بسيطه لكن دعوها بالمر ربما لكن الذي اقوله نحن نحول وبدلنا بلغاء الثقافه اع ان يحكم الله بما انا وان يديها هذه الخطه وان يرفع عن هذا البلاء وان ولي امرك يا الله الله عز وجل في هذه الساعه عسى ان تكون ساعه جاد الله لك الحمد كله وبذلك كله وليس يلقى الظن كله على ان يكون صدقه اهلا بك ان ترمم واهلا بك اللهم يا دلك لاخذك الدين وفي ذلك العلى فتنبت من الاعظم الذي في يلفت الى به ادب واذا كنت الذي في اعطيت فتنبت لكل من ولدت ان يلفت لنفسك او علمت واعلم خلفك او انزلته في كتابه او استخفت به بعلم غير عيده فتنبت من اعظم صديقك انكروا انك تعمل الصالح فكلكم باذن الله وكوائل وقتنا وانالك وترنا اليه فكلكم الضلال ورب تعال استجابه والحب والعمر على محمد وعلى اله وصحبه آل آل كما على الكراهين. وعلى محمد آل اللهم نسجد يا رحيم أحد يا صمد يا ملك الاحد ولم يولد ولم يكن له قوه احد يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذبيحه السماوات والارض يا زلزال والاكرام يا سائر الامن يا ستب الغيث يا كنز دعوه المضطرين يا رحمن الدنيا والاخره ورقي لهما جسدك ان عنا هذا البلاء لا اقطع عنا هذا البلاء لا اقطع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا الغنى اللهم ارفع عنا الغنى اللهم ارفع عنا الغنى ليس لها من دون الله كاشفه يا غياث المستبدين اغثنا يا غياث المستبدين اغثنا يا غياث المستبدين اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تاخرنا اللهم لا تاخرنا بذنوبنا ربي لا تاخرنا بذنوبنا ربي لا تاخرنا اللهم لا تاخرنا بذنوبنا اللهم لا تاخرنا بذنوبنا اللهم لا تاخرنا بذنوبنا اللهم لا تاخرنا بذنوبنا يا من كنت في جنابك في كل حال سيخلف الله نفسك بين يديه ومعاه ربنا لا تحملنا ما لا تقتلونا به ربنا لا تحمينا ما لا به ربنا لا تحمينا ما لا به بذنوبنا اللهم لا أسرقنا بذنوبنا ولا تظلم علينا بذنوبنا من لا يخاف قال يرحمنا يا من أنت بذنوبنا الذي خبير يا من أنت بذنوبنا الذي من خبير انما توافهم نسجون نطلب اليك بذنوبنا نطلب اليك بذنوبنا ونطلب اليك جميع علينا ونعترف بتقصيرنا ونلجؤ اليك طلب المغفرة فرفع عنا هذا البلاء اللهم رفع عنا هذا البلاء اللهم رفع عنا هذا البلاء اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم تبعد عنا وبسطورنا والفتن اللهم لا تبعثها حرب اهليه اللهم لا تبعثها حرب اهليه اللهم لا تبعثها حرب اهليه اللهم اطفئ كل مسؤول وداعي ومفتح يريد خلق هذه البلاد وينفذ فيها الفتنه اللهم اطفئنا اللهم اطفئ ضعفنا اللهم احفظنا واذكرنا واجملنا واكثرنا واجعلنا مرى سوا لنا يا ولي سوا يا ولي احفظ خلاصنا اللهم احفظ خلاصنا اللهم احفظ خلاصنا اللهم في افضلنا ومن في يتيح رحمتك رحمتك تشيخ نعم إنك تكون نيدة مذهلية روحناك روحناك بالمضارب في رمضان اللهم مس في رمضان الله مس اللهم رمضان وداوي الروحنا وداوي الروحنا وداوي الروحنا الحمد لله الله مرحنا الله مرحنا الله مرحنا اللهم كفناك وعدمك وعد الخلف يا اغيث اللهم كفناك وعدمك يا اغيث اللهم انزل خوفا خائفين اللهم انزل خوفا خائفين لا تغفرن لما كذبنا عن ايمانك لا تغفرن لما كذبنا عن ايمانك يا ذا الجود الذي بلا ينخفض ابدا يا ذا الحروف لا ينقضي ابدا يا الذي لا تخطى عبدا. يا من عوضت على كرمني يا من عوضتني على كرمني يا من عوضتني على كرمني وتوفيك ورحمتك وفضلك اسم الله الرحمه الله اسم الله الرحمه يا الله اسم الله الرحمه يا الله من كل الطاعات المباركه اتمنى كل الطاعات دياب انت بتطلب رحمه من عندك تشمل بهاذ القوه الجريعه اللهم انصرنا رحمه من عزك تلوم بها سعدنا توحد بها كلمتنا تسمع فيها صدقنا تداوي بها سبحانك تبتي بها مرضانا ترحم بها امواتنا اللهم اتمنى برحمتك الواسعه اللهم افعل كل اللهم رصاه عن هذه البلاد اللهم افعل كل كل ممتلى. وفي كل صفيل. وفي كل مريض. وفي كل كل مكفوف. وفي عن كل نجيل. وبكافة كل مأفوض. وفي كل عقيل. وزوي كل عزل. الله من لأسانك في اثنين جزنك. وفي ماتك العلاب. انتوا لي يا لا اهدت اللهم تعيي يا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 لقد قلت عنك ان الجائدين ومكبر الناسين وكمتك مسائل تياسين من الانس والزن. الله تحفظنا بحفظك. الله تحفظنا بحفظك. الله محفظنا بحفظك يا حسين. لحظة انت حفظ. نصبر ايديك من قوتنا. ومن حدثنا. فأمننا. الله فأمننا. طرمان منا. احفظنا بحشك يا حقيقي. خذنا عني الذي لا تنام. قلنا نأخذك جديد لا امام ولا امام. لنا لكوان سوى جارنا. لنا لكوان سوى جارنا. الله قلت عاملنا لعبنك. عاملنا بالخصص. لا تعرضنا غير ما عينك بشدين قوموا لا تحريرنا خير مع عندك تذكر لنا خير لا يا تحريرنا خير ما عندك تذكر لنا لا تدع الناس تذكرك لا تدع الناس تذكرك انسى كان الناس تذكرك قومي يا جاري في قومي يا ناس عليك أفضل فلوين في <تصفيق> البلد فان اصبروا في البلد تسعدوا كل فان قومنا كلت في هذا البلد فكن على وعي ما لم نكن بهذه الايام ولا من تعذيب وانهان واقول اني في عافيه فدعني من اكثر من هذه ومن بعده الحفظ يا اهل هذه البلد كل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 ...op de hoogte van de van de regering, aan die regering, aan die regering, aan die regering, dat de